الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في ذكر فوائد معرفة أسباب النزول معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى رهما رهما قبل أن نشرح في هذا البحث سبق لنا أن القرآن نوع ابتدائي نعم وسبب نزول القرآن نوع ابتدائي وسبب ايهما اكثر في الأول لابتدائي طيب لنا أن أمثلة لبيان سبب النزول والآن نشر في معرفة أسباب النزول. اولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الشيء فيتوقف عن الجواب احيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له مثال الأول قوله, ويسأل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوثيتم من العلم إلا قليلا فذي هذا من الاسباب هذا من وoids معرفة أسباب النجوم بيان أن القرآن نزل من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأشياء هي توقف أحيانا حتى ينزل عليه الوحي وهذا يدل على أن القرآن من عند الله إذا لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم لم إيش لم يتوقف نعم ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت وفي لغض فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم, فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي الايه يسألونك عن الروح يعني الناس فيشمل اليهود ويشمل قريشا لان قريشا ايضا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن روحه الروح والمراد بالروح على القول الصحيح روح الانسان فقال الله تعالى قل قل الروح من امر ربي يعني من اموره فاما هنا ليس من امر ربي جمعه اوامر او امور نعم جمع عوامل جمعهم أمور يعني من شأن الله عز وجل وما موثلت من العلم إلا قليلا يعني هل لم يفتكم من العلم إلا أن تعرفوا روح ما أكثر العشاء التي لا تعلمونها نعم ومثال الثاني. هذا هذا الأول ما هو يسأل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقع حتى انزل عليه الله ثاني ومثال الثاني قوله قوله تعالى يقولون لا يرجعنا الى المدينه ليخرج ان الاعز منها الادن هذه صحيح البخاري ان زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن ابي راس المنافقين يقول ذلك يريد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الأذل فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن مبين وأصحابه فحلفوا ما قالوا صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الآية كما لا في صورة المنافقين يقولون لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها لأبد وهنا القائل عبد الله بن ابي لكنه زعيم فنسب القول إليهم جميعا لا يخرجنا الأعز منها منها لأبد يورد جنبه بالعز انفسه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصطاد سافر زيد عمه بلال فاخبر صلى الله عليه فأخر به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قدى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فاخبره بما سمعا الى في هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما نقل وإلا فمن المعلوم أن عم زيد ارقم من الصحابة وهم عدود لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستثث من الامر حتى يأتي الأمر على بصير وهكذا ينبغي للإنسان فيما ينقل إليها أن يتثبت فيه ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ابي وأصحابه فحلفوا ما قال وهكذا شأن المنافقين يحلفون على الكذب وهم ألمون لأن لان أمر الكذب والمخادع والنفاق، فأنزل الله تصديق زيد فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتاملوا الاهل قال الله تعالى في الرد عليهم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولم يقل رسول الله هو بل قال لله العزة هو تقييم الخبر يدل على الحصر ولو قال والله والعز لا أُهم ذلك أن يكون المنافقين عزة وليس الأمر كذلك. نعم، نعم، نعم. لا لا لا. ثانياً، بيان عنايه الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورثناه ترتيلا وكذلك آياتهم إفك قال عليه الكفر لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزل في الكتب السابقة توراة نزلت جملة واحدة وكذلك الجيل فرد الله عليهم بقوله كذلك أي أنزلناهم كذلك لنثبت به فؤادك ورطلناه ترتيرا ولهذا ينبغي الإنسان أن يقف على قوله جملة واحدة لان نثبت جملة مستأنفة تعليم لجملة محنوفة التقدير أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادا لأنه لو نزل على القران جملة واحدة لم يحصل التثبيت كما يحصل فيما إذا كان يأتيه أرسالا وهذا أمر مشاهد لو أن انسان وعظك بموعظة بليغة بليغة عظيمة جدا وتأثرت منها ولكن لم ي... لم ي... يعظك بعد ذلك لم يكن كما لو ن... وعظك وع... موعظه خفيفة ثم أعادها عليك مرة ثانية وثالثة فإن هذا فإن هذا التكرار يكون كسق, الماء... كسق الشجرة الماء يكرر عليها ولهذا بين الله لمن الحكمة أن يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نعم وكذلك آيات الإفك فإنها لفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون نعم آيات الإفك لا شك ان لها سببا في نزولها وذلك فيما جرى على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في احدى المواقف ووجدها صفوان بن معطل رضي الله عنه وجدها نائم ثم اناخذ بعيره ولم يتكلم لها في اي كلمه احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه وضع قدمه على ذراع البعير، ثم ركبت ام من عائشه ثم ذهب بها يقودها ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا ورعوا ذلك فرصة في إيش؟ فالتعني برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بتدنيس فراشف وحاشاهم من ذلك وحصل في ذلك ما حصل وقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وفي كتب الصحاة والمسانين الحكم من ذلك هو الدفاع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الراهد الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وإن كانوا يعتقبون بالرفق لكنهم يقنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعم فيها مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها والمجتهد إن اصاب فله شان وإن أخطأ فله أجل نعم. ثالثا بيان علاية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقب لعائفة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه واقام الناس على غير ما فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر له فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث البخاري مطولا هذا ايضا إذا عرفنا سبب نزول آية التيمم عرفنا آية الله تعالى بالعباد وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم لأن سبب نزول آية التيمم هو انه ضاع عقد لعاشر رضي الله عنها والعقد هو عباره عن ما تلبسه مره في عنقه كما قال الشاعر وفي عنق الحسناء يستحسن العقد ضاع وباقي الناس على غير ماء فاغمهم ذلك الامر فأنزل الله ايه تيمم فتيمموا بدلا عن الماء فقال رسيد المطرين ما هذه ما هي بأول بركتهم يا آلاء ببرك يعني البركه البركة هنا أن ضياء صار سببا لتفريج قربات الناس ونزول آية اتيام وفي هذا التعبير يريع على أنه يجوز أن تقول لشخص هذه من بركتك وما أشفزادك إذا كان سبب للخير فإن من الناس من يكون مباركا ويصل على يديه من الخير والبركات ما لا يصل على غيره ومن الناس من لا يكون كذلك فإذا قلت لإنسان مثلا هذه من بركاتك أنك حررت وأحضرت فلانا أو هذه من بركاتك أنك أصحت بين القوم أو ما اشبه هذا فإن ذلك لا به أما إذا كان من بركاتك ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز لكن لو وقع في زمنه فلا باس ولهذا نقول نحن الان ان نزول ايه التيمم من بركه من عائشه